انال الخرب دوري كي يلتقي الاطفال دوما ويشرق الخرب دوما بالاتدوري في لحظه الحزن ابكي احتاج صاحبي لاحكي قد ساءت الامور والارض لا تدوم لو انهم يسمعوا اخطا لو يفهمون al khulwa dori kayaltaqi al athal dawman wa yashiq al khulwa dawman